و ق الحمد و ا ا ل لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدان الله. الحمد لله الذي هدانا لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا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 وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف و ا و ر ث ا ل ك ت ا ب ي أ خ ذ و نعرض هذا ا ل أ د ن ى ويقولون سيغفر لنا وان ي أ ت ه م عرض مثله ي أ خ ذ و ه